ل و س و ل ه ا ل ن ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ا ل م ي ه

و ف ض ل ه ا د ت و ر م ح د راتب النابلسي

كل ل صيحة ع ي ه م ا ء الله م ا ل ل ه أ ن يفكمون وإذا قلوا

شدتهن ث ل ا ث ة أ ش ه ر و ا ل ل م ا ي لم يحيطن واولاد الاحمال اجلهن ان يضعد حملهم ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ل ل أنزله ه

وكان عاقبة أ موسوعه ر ه ا ر النابلسي ل لهم ه ع ا د ا ل ل ع ل و ا ا ل ل س ل ا م ي ا

うい<音楽>

وَقِدَا َِ ب ر ح ْ م ََ ت ِ ك و َ ص ْ ر ِ ف و ع ََ ه ا شَرَ مَا قَضَيْتِ إِنَّكَ تَقَضِيْ َ و ل َ ا يُضَى ع َ ل َ ي ْ ه إِنَّهُ ِ ل َ ا ي َ ع ل و م َ ن ْ ع َ ا د َ ي ه